أعوذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ا ن ل ر ج ي م و ََ ل ق َ دعويه ْ خ ََ ل غير ربحيه َ ا ت مضمون ََْ و ا ل ْ ج ََ خَلَقْنَاهُ ن م ِ مِنْ ن ن ْ قَبَلُ ا ر ِ السَّمُومِ واذ قال ربك للملائكه إني خالق, اني خالق بشرا من صلصال من حما مسنون فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين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 إلا ع ب ا د ك م ن ه م ا ل م خ ل ص ي ن ق ا ل هذا صراط ع ل ي م س ت ق ي م إن ع ب ا د ي ل ي س ل ك ع ل ي ه م سلطان ل ي س لك ع ل ي ه م س ل ط ا ن إ ل ا م ن ا ت ب ع ك من ا ل غ ا و ي ن وإن ج ل ل م ل و ع د ه م أ ج م ع ي ن لها س ب ع ة أ ب و ا ب إ ن ا ب ل س ي ل ل ك ع ل ي ه م س ل ط ا ن إ ل ا من من اتبعك ا ل غ ا م ي ن وإن ج ه ن م لموعدهم وإن جهنم أجمعين لها ج ن موسوعه د م م أ ج ع ي النابلسي س ع ة أ ب للعلوم ن الاسلاميه ت ق ن ن في ج ا في جنات وعيون ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام آ م ن ي ن ونزعنا م ا في ص د و ر ه م من غل إ س و ع ق ا ب ل ي ن ل ا ي م س ه م ف ي ه ا نصب و م الاسلاميه هم منها ي م هم ن ب س ع ب ا د ي أ ن ي أ ن ا ا ل غ ف و ر ا ل ر ح ي م نبئ ب ع ا د ي أني أ ن ا ا ل ا م ي ه موسوعه <تصفيق> ا ل <تصفيق> ن ي أ ن ا ا ل غ ف و ر ا ل ر ح ي م و أ ن ع ذ ا ب ي هو ا ل ع ذ ا ب ا ل أ ل ي م عبادي أ ن ي أ ن ا الغفور الرحيم و أ ن عذابي هو العذاب الاليم أ ل لكم ي م قدمت هذه ت ت ل ا و موقع ة من ف ي ق ر آ ن دوت و ك